الفصل الخامس العرب في إفريقيا الشمالية إفريقيا الشمالية قبل الفتح العربي نقصد بإفريقيا الشمالية البلاد التي تشتمل على مراكش والجزائر وتونس وترابلس الغرب وتمتد إفريقيا الشمالية من المحيط الأطلنطي إلى غرب مصر الملحقة بالشرق على العموم وتوحد أفريقيا الشمالية بالبحر المتوسط في الشمال وبأقسام الصحراء المجاورة للسودان من الجنوب. وكان الرومان يقسمون أفريقيا الشمالية إلى خمسة أقسام: واحد بلاد برقا، الواقعة في غرب مصر. اثنان بلاد أفريقيا القنصولية: طرابلس الغرب وتونس. ثلاثة بلاد نوميديا: ولاية قسطنطينا. أربعة موريتانيا القيصرية قسم من الجزائر الحاضرة خمسة موريتانيا الطنجية مراكش وكانت روما تمارس سلطانها على هذه الولايات بما ترسله إليها من الولاة والمندوبين والحكام وسمى العرب إفريقيا الشمالية والأندلس بالمغرب في البداء وأطلق اسم إفريقيا على تونس وطرابلس الغرب حين استقر العرب بالقيروان وتونس وصارت كلمة المغرب لا تدل على غير بلاد إفريقيا الغربية في نهاية الأمر وصار العرب يسمون البلاد التي تحتوي الآن على الجزائر تقريبا بالمغرب الأوسط والبلاد التي تحتوي الآن على مراكش بالمغرب الأقصى واستولت شعوب كثيرة على شمال إفريقيا وكانت لها آثار متفاوتة فيها وملكها قبل العرب كل من القرطاجيين والرومان والوندال والقوط والبيزنطيين ولم يتبدل الأهل شمال إفريقيا مع كثرة فتوح الأجانب لها وهؤلاء الأهلون هم البربر الذين حافظوا على دينهم ولغتهم وعاداتهم خارج المدن على الأقل وينطوي تاريخ استقرار العرب بإفريقيا على النزاع الذي دام طويلا بينهم وبين البربر وكان للبربر من الشأن في إفريقيا والأندلس ما يجب درسه لفهم ذلك التاريخ وتزيد ضرورة ذلك الدرس كلما أمعن العلماء في الغلط حين يتكلمون عن البربر بسبب بلاد الجزائر وجميع أمم إفريقيا الشمالية التي سماها الرومان بن نميديين واللوبيين والإفريقيين والمغاربة والجيتول إلى آخره من عرق البربر ويمكن القول بأن من لم يكن زنجيا في شمال إفريقيا كان بربريا وذلك قبل العرب ولا يقل جهلنا للأصل البربري عن جهلنا لأصول أكثر العروق، بيد أن ما نراه في شواط إفريقيا العليا من البيض بين الزنوج يدلنا على أن البربر نتيجة اختلاط مختلف الشعوب التي هاجرت إلى شمال إفريقيا في أقدم القرون. وقد قلنا أقدم القرون لما ليس لدينا من الروايات والتاريخ ما يدون ذلك، وقد قلنا مختلف الشعوب لما نشاهد بين سود الشعور من زرق العيون شقر الشعور. ويمكننا أن نأتي بافتراضات معقولة عن الأمكنة التي صدرت عنها تلك الهجرة فنقول إن أولئك المهاجرين لم يأتوا من الجنوب الذي لا يرى فيه غير الزنوج ولا من الشمال الذي لم يكن إلا بحرا خضما لم يفكر الأقدمون في عبوره وإنما جاء أولئك المهاجرون من الشرق أي من آسيا مارين من الأرض الضيقة التي تصلها بإفريقيا أو جاءوا من الغرب أي من مضيق جبل طارق والحق أن المهاجرين السود الشعور أتوا من شواطئ الفرات ومن شمال جزيرة العرب أو من مكان أبعد منها على ما يحتمل وأن المهاجرين الشقر الشعور الزرق العيون أتوا من شمال أوروبا ولا ريب في مجيء هؤلاء من شمال أوروبا مارين على الأرجح من أقصى طرف غربي بإفريقيا وذلك بدليل ما بين آثارهم الحجرية في إفريقيا وما بين الآثار الحجرية التي اكتشفت في شمال أوروبا من المطابقة التي لا ترى مثلها عند مقايسة تلك الآثار بآثار الوندال الذين أوغلوا في إفريقيا بعد الميلاد بزمن طويل وهناك بعض الأدلة على هجرة شقر الشعور إلى إفريقيا ففي مصر من المباني التي أقيمت منذ أكثر من 14 قرنا أو 15 قرنا قبل الميلاد ما رسمت عليه صور إفريقيين شقر الشعور زرق العيون وأخبر الجغرافي سلاكس في رحلته التي قام بها في أطراف البحر المتوسط قبل الميلاد بقرنين بوجود شعب من شقر الشعور قاطن في الولاية التي تعرف اليوم بتونس وعدد هؤلاء قليل في الوقت الحاضر وتراهم الآن شراذم مبعثرة في إفريقيا وترى منهم أشخاصا بين الطوارق في الصحراء وتفوق سود الشعور على شقر الشعور يدل على أهمية تلك الهجرة من آسيا وتغلبها ودحر العرب البربر من الشواطئ وكان البربر يقطنون قبل ذلك فيما بين البحر المتوسط وبلاد السودان من البقاع الواسع وتمازج سكان الجنوب من البربر والزنوج فنشأت عن ذلك أنثلة من البربر مختلفة يراها من يطوف في مدن إفريقيا ولا سيما مدن مراكش ويقسم العرق البربري من الناحية السياسية إلى عدة فروع لعرق واحد ومن هذه الفروع القبائل في الجزائر والطوارق في الصحراء والشلوح في مراكش ونقول مع ما نجد من صعوبة في وصف البربري وصفا دقيقا من الناحية الإثنغرافية إذا بحثت عن البربري الخلص وجدتهم يسكنون الجبال الوعرة وأما في المدن وفي المناطق القريبة من الساحل فقد تحولوا بفعل توالدهم هم والرومان والأغارقة والوندال وغيرهم ولاسيما العرب الذين عادلهم في بعض الأزمان كما نبين ذلك عما قليل ويصعب على الباحث إذن أن يبصر المثال البربري الخالص بعد ذلك التوالد ونقترب من الصواب إذا قلنا إن المثال الذي نراه غالبا بين البربر يختلف عن المثال العربي بثخنه وثقله ووجهه المسطح العريض الوجنتين الضيق في أسفله وبشفتيه الغليظتين وأنفه القصير مع قليل فطص وغالب خنس وبعينيه الصغيرتين الدجنوين وبسواد شعره وهذا إلى أنني شاهدت من أمثلة البربر ما يصعب تمييزه من المثال العربي بسبب ما حدث بين الجيلين من التوالد لا ريب وذلك كما ذكرت وللبربر لغة عريقة في القدم، يحتمل أن تكون مشتقة من الفينيقية. وبهذه اللغة حرض جغورتا جنوده على ماريوس، وبها تكلم الجيتول. وإذا استثنيت ما يسمع في إفريقيا الشمالية من اللغات الأوروبية، علمت أن العربية والبربرية هما اللغتان اللتان يتكلم بهما سكان إفريقيا الشمالية، ولكن اللغة العربية هي الأوسع انتشاراً، ولا يتكلم أحد بالبربرية، في غير الجبال أو البقاع البعيدة جداً من المدن وللبربرية لهجات كثيرة مختلفة فيما بينها اختلاف ما بين الفرنسية والإسبانية أو بينهما وبين الإيطالية وتعربت البربرية كما تعرب البربر أنفسهم نتيجة لاتصالها باللغة العربية ويتألف نحو ثلث البربرية التي يتكلم بها سكان منطقة القبائل الكبرى من كلمات عربية وأمر طريف مثل هذا يثبت لنا مرة أخرى مقدار تأثير العرب العظيم الذي لم يكتب مثله لأي أمة أخرى ومن هذه الأمم اليونان والرومان الذين دام سلطانهم في شمال إفريقيا دوام سلطان العرب من غير أن يتفق لغتيهم أي أثر في اللغة البربرية ويقطن أهل الحضر من البربر بقرى تقوم في أعالي الجبال على العموم ويختلف منظرها قليلا عن منظر القرى الأوروبية والبربر صبر على العمل الشاق فلا يرتدون عنه ويثيرون ما يملكون من الأراضي الضعيفة بجد ونشاط ويكتفون بما يمسك الرمق لاحتياجاتهم القليلة وهم ذو استعداد صناعي يكفي لصنع ما يحتاجون إليه من مختلف الأدوات والنسائج والأسلحة والحلي إلى آخره وهم يرسلون إلى الخارج ما يزيد من مصنوعاتهم ورأيت بين ما يصنعون من الحلي ما لا يقل دقة عما تراه في مخازن أكثر الصاغة البارسيين أناقة. ولدراسة طبائع البربر المعروفين بالقبائل وعاداتهم التي تثبتت مع تعاقب الفاتحين أهمية خاصة، تشتمل كل قرية بربرية على أسر كثيرة مؤلفة من أناس منحدرين من أصل واحد ومن أناس نضم إليهم بالولاء. وتعد كل واحدة من تلك الأسر. وحدة سياسية شرعية قادرة على التملك والبيع والشراء وتتألف القبيلة من اجتماع عدة قرى والقرية للقبيلة هي عنوان الوحدة السياسية البربرية خلافا لما هو عند العرب والقرية البربرية هي جمهورية صغيرة مستقلة يدير شؤونها رئيس منتخب يسمونه الأمين وأهم وظائف هذا الأمين أن يرأس جمعية البالغين من أهل قريته وتتمتع هذه الجمعية بالسلطة الاشتراعية والسلطة القضائية وتقرر شؤون السلم والحرب وسلطة أمين القرية مقيدة جدا والوكيل هو الذي يرقبه والوكيل هو الذي يشكوه إلى تلك الجمعية إذا أتى عملا يستحق اللوم والتعنيف ومن ذلك ترى أن الاستقلال البلدي الذي يحلم به بعض الاشتراكيين التام عند البربر الذين حرموا بسببه تأليف أمة في كل زمن والامتلاك أمر فردي عند البربر ولكن للأسرة البربرية وللقرية البربرية أملاكهما المماثلة لأملاك بلدياتنا والأسرة البربرية هي الوارثة حين لا يكون للمورث ورثة أو حين يكون ورثته بعيدين وقانون العقوبات عند البربر بسيط وعقوبات البربر فاضحة على الخصوص ولا يعرف البربر أمر السجون وتندر عندهم الجرائم ولا سيما السرقة ويعيش البربري في غير معزل عن عشيرته فيخشى مغبة الإجرام ويرى للرأي العام سلطان عظيم في تلك الجمهوريات البربرية المكريسكوبية التي يعرف فيها كل واحد من أفرادها ويدين البربر في الوقت الحاضر بالإسلام مع فتور وكان البربر قبل الفتح العربي يعبدون آلهة قرطاجة كغرزيل ومستبمان وغيرهما من الآلهة القساء وروى تيرتوليان أن البربر كانوا يضحون ببعض الأولاد تقربا إلى إله الزمن كيوان وكانوا يعبدون النار أيضا وانتحل النصرانية كثير من قبائل البربر المجاورة للمستعمرات اليونانية أيام الحكم المسيحي ويقتصر البربري على زوجة واحدة ولا تتمتع المرأة البربرية بأكثر مما تتمتع به الأوروبيات من الحقوق وإن كانت في وصاية أقل مما هن فيه والمرأة البربرية على جانب كبير من الحمية وهي تحارب بجانب زوجها أحيانا وخلد أميروس ذكرها حين تغنى بخبر تلك الملكة والنسوة المترجلات اللائي فتحن بلاد لوبيا وبعض آسيا الصغرى ومن النساء البربريات من جلسنا على عرش الملك ويدل هذا الأمر الذي ينفر منه العرب كثيرا على تباينها في النظر إلى بعض الشؤون ولقي العرب الأمرين في دور فتوحهم وذلك من مقاومة الملكة البربرية الكاهنة التي ألفت بين كثير من قبائل البربر وتسلمت القيادة وقاتلت العرب وكتب لها النصر في المعركة الأولى وهزمت العرب واستولت على جميع شمال إفريقيا ولما عاود العرب الكرة بجيش عرم رم عزمت الكاهنة على تخريب البلاد لمنعهم من فتحها ثانية فهدمت جميع القرى التي كانت بين طرابلس الغرب وطنجة وكاد مصير شعب هذه السيدة التي ألقت الرعب في قلوب العرب والروم يكون غير ما حدث لو لم تقتل في إحدى المعارك وانتهى العلماء الذين بحثوا في أمر البربر إلى نتائج متناقضة كثيرا ويمكن توفيق ما بين هذه النتائج المتناقضة عند تدبر ما قلناه عن أخلاق العرب التي تختلف باختلاف طرق حياتهم فما قلناه عن العرب يصح أن يقال عن البربر الذين تباينت فروعهم فتباينت طبائعهم وصار ما يقال عن الطوارق البدويين النهابين الغدارين لا يقال مثله عن سكان الجبال من البربر وقد تعد روح البربر قريبة جدا من روح العرب على أن يقاس حضري أولئك وبدويهم بحضري هؤلاء وبدويهم ولطرق الحياة تأثير كبير في أخلاق جميع الأمم فإذا تماثل طرق حياة الأمم تماثلت هذه الأمم في التفكير والسير في الغالب والبربري الحضري كالعربي الحضري جلد على العمل صبور حازم ماهر والبربري البدوي كالعربي البدوي طليق محراب قنوع خفيف طواق للمشاق ختار للأعداء ولا يختلف البربري عن العربي إلا في أنه أقل من العربي ذكاء وأشد منه حقدا وطغيانا وتجلى غدر البربر منذ أوائل الفتح العربي فلما سأل الخليفة في دمشق فاتح إسبانيا موسى بن نصير عن البربر أجابه بقوله هم أشبه العجم بالعرب لقاء ونجدة وصبرا وفروسية غير أنهم أغدر الناس ولا وفاء لهم ولا عهد واشتهر البربر قبل الفتح العربي بطويل زمن أنهم ممن لا يوثق بكلامهم وقد كان عددهم كبيرا في جيوش قرطاج، فأوجب اشتهار الحروب اليونانية بسوء السمعة لا ريب ولم يكن تقسيم البربر إلى أهل بدو أو أهل حضر أقل أهمية من تقسيم العربي إلى مثل هذا كما يرى وإلى هذا انتبه ابن خلدون في القرن الرابع عشر الميلادي فقال هذا الجيل من الآدميين هم سكان المغرب القديم ملأ البصائط والجبال من تلوله وأريافه وضواحيه وأمصاره يتخذون البيوت من الحجارة والطين ومن الخوص والشجر ومن الشعر والوبر ويضعن أهل العز منهم والغلبة لانتجاع المراعي فيما قرب من الرحلة لا يجاوزون فيها الريف إلى الصحراء والقفار الملس ومكاسبه الشاء والبقر والخيل في الغالب للركوب والنتاح وربما كانت الإبل من مكاسب أهل النجعة منهم شأن العرب ومعاش المستضعفين منهم بالفلح وذواجن السائمة ومعاش المعتزين أهل الانتجاع والإضعان في نتاج الإبل وظلال الرماح وقطع السابلة وظهر مما تقدم خطأ كثير من المؤلفين المعاصرين الذين رأوا أن يفرقوا بين العرب والبربر فزعموا أن البربر أهل حضر وزراعة، وأن العرب أهل بدو، وانتهوا إلى قولهم إن البربر أهل للتمدن وإن العرب غير أهل له، وذلك عندما تكلموا عن سكان بلاد الجزائر، ولكن نتيجة مثل هذه تقوم على أساس باطل، وذلك أن العرب والبربر أهل حضر وأهل بدو على سواء، وأن هذين الطرازين يصدران عن البيئة التي يكونون فيها بالحقيقة، فترى العربية حضريا دائما في البقاع الخصيبة من جزيرة العرب ومصر والجزائر وتراه بدويا وبدويا دائما في الصحار الرملية من تلك الأقطار ومن يسكن الصحراء الكبرى من عرب أو بربر أو من أي أمة أخرى لا يكون إلا بدويا ومن ذلك أنك تبصر الطوارق الذين هم بربر خلص من النميديين عريقين في البداوة فيقوم معاشهم على الحرب والسلب والنهب خاصة كأعراب جزيرة العرب وأنك تبصر البربر من سكان الجبال التي تتعذر معيشة أهل البدو فيها يبنون البيوت ويزاولون أمر الزراعة وذلك هو شأن البربر قبل فتح العرب لإفريقيا وبعده ويتعذر حمل بدويهم الذين تأصلت فيهم البداوة بفعل القرون حتى صارت فيهم طبيعة ثانية على الحضارة والاستقرار ومزاولة الزراعة كما يتعذر منع كلب الصيد من تعقب الطرائد وقد يتم ذلك ولكن بعد قرون لا في يوم واحد وإذا ما قيس البربر الحضريون بالعرب الحضريين لم يرى ما يسوغ الادعاء بأن البربر أكثر استعدادا للتمدن من العرب وعكس ذلك ما تثبته حوادث التاريخ فقد بلغ العرب للبربر درجة رفيعة من الحضارة وأرى العرب والبربر غير مستعدين في الوقت الحاضر لهضم طرق حياة الأوروبيين ومشاعرهم ونظرهم إلى الأمور وذلك أن الحضارة عند أكثر الأوروبيين هي قضاءهم لمعظم أوقاتهم وإن شئت فقل عشر ساعات أو اثنتين عشرة ساعة في المعامل أو المكاتب أو الحقول لنيل عيشهم اليومي على أن يستأنف العمل في الغد وأن عيشا مثل هذا مما لا يرضاه العربي والبربري الذان ليس لديهما من الاحتياجات المصنوعة ما عند الأوروبي والذان يبيان أن يكون لهما مثل تلك الاحتياجات والأوروبي في نظر العربي أو البربري سيد يعانيهما ظل مغلوبا على أمره فإذا سنحت الفرصة للتحرر منه لم يحجم عن اهتبالها استقرار العرب بإفريقيا لاقى العرب في فتح إفريقيا من المصاعب ما لم يلاقوه في فتح مصر ولم يستقر أمرهم إلا ببطء شديد أي أن البربرة لم يتوانوا عن مقاتلة العرب وأنه استردوا استقلالهم غير مرة وخضعت إفريقيا الشمالية للوندال الذين أتوا من إسبانيا أكثر من مئة سنة 429 ميلادية إلى 545 ميلادية بعد أن خضعت للرومان عدة قرون ثم طردوهم منها جيش جستنيان. الذي أرسله بقيادة بيلزير ثم استولى قوت إسبانيا عليها وكان القوط مالكين لبعضها حين ظهور العرب على مصرح التاريخ ويحيط بتاريخ ولايات إفريقيا شيء من الغموض أيام الفتح العربي ونعلم مع ذلك أن إفريقيا كانت على شيء من الطمأنينة والهدوء وقتما أراد القيصر هرقل أن يمنع تقدم العرب فكان هذا القيصر يفكر في السفر بحرا إلى قرطاج. ليتخذها عاصمة له بدلا من القسطنطينية التي كانت تأكلها الفتن ولم يكن سكون إفريقيا غير مؤقت والواقع أن إفريقيا كانت ميدانا لمختلف المذاهب الدينية التي تقيمها وتقعدها فضلا عن غزو الأجنبي نعم أصبحت إفريقيا نصرانية كمصر ولكن انتحالها للنصرانية لم يتم إلا بعد أن أريقت سيول من الدماء وذلك أن قسطنطين لما جلس على العرش رأى تلك المذاهب الدينية سبب كل الطراب وهيجان فلم ير غير قهرها بالأسنة والسيوف. وأنشأ الرومان والبيزنطيون مدنا مهمة في إفريقيا وزينوها بمختلف المباني التي لا تزال خرائبها باقية وكان نفوذهم محليا ولم يعد هذا النفوذ حدود المدن فبدوا فاتحين لإفريقيا أكثر من أن يكونوا مستعمرين لها وكانت مقاومة الروم للعرب في شمال إفريقيا ضعيفة كما في مصر. ولولا البربر لتم للعرب فتحها بسرعة. ونشأ عن استبسال البربر في مقاومة العرب أن اضطر العرب إلى خوض خمس معارك هائلة وقعت في نحو نصف قرن ليكونوا سادة شمال إفريقيا. وكانت غزوة العرب الأولى في السنة الثالثة والعشرين من الهجرة 644 ميلادية. وكانت ولاية برق القريبة من مصر أول ما استولوا عليه ثم فتحوا ولاية طرابلس الغرب واستولوا على مدن كثيرة في سنة 646 ميلادية ثم جلوا عن البلاد بعد أن أعطوا فدية ولم يظهروا ثانية إلا بعد 20 سنة عندما امتشق الحسام وأوغلوا في البلاد حتى المحيط الأطلنطي وبنى العرب عاصمة إفريقيا العربية القديمة القيروان في سنة 675 ميلادية واستولوا على قرطاجة في سنة 691 ميلادية 69 هجرية وهزموا الجيش الكبير الذي جمعته ملكة البربر الكاهنة لمقاتلتهم وصار لهم في سنة 711 ميلادية من القوة ما فتحوا به بلاد اسبانيا وكان يقوم بأمور الحكومة في إفريقيا حتى اوائل القرن التاسع من الميلاد. امراء بالنيابة عن الخلفاء فلما صار سلطان الخلفاء هنا اسميا منذ عهد هارون الرشيد انفرد الامراء بالحكم واتخذوا القيروان عاصمة لهم وتداول الحكم في افريقيا من سنة ثمانمائة الى سنة تسعمائة وتسع ميلادية احد عشر اميرا من الاغالبة متخذين القيروان عاصمة لهم وكان هم هؤلاء الاغالبة مصروفا الى مزج العرب بالبربر فتمتعت إفريقيا في أيامهم بطمأنينة عظيمة، ثم قلب البربر دولتهم، ونصبوا أميراً فاطمياً من أصل بربري خليفة، فغدت إفريقيا مستقلة عن العباسيين، الذين لم تكن إفريقيا تابعة لهم إلا بالاسم منذ زمن طويل. وقامت بأمور إفريقيا دول بربرية مستقلة حتى الفتح التركي، الذي وقع في القرن السادس عشر من الميلاد، ولم يلبى ذلك الاستقلال البربري أنصار شؤما على إفريقيا فقد انقسم البربر إلى زمر لا تحصى تبعا لغريزتهم التي كانت تمنعهم من تأليف أمة كبيرة وقامت في إفريقيا دويلات كثيرة مستقلة متقاتلة قياما لم ترى إفريقيا معه سوى بصيص من الحضارة ولا يمكننا أن نقدر طبيعة تأثير العرب في إفريقيا إلا إذا تذكرنا أن لفتوحهم دورين مختلفين كل الاختلاف وأن لهذين الدورين نتائج إثنغرافية مختلفة كثيرا والدور الأول هو دور الفتوح الأولى التي تمت في القرن السابع من الميلاد ولم تخرج عن كونها احتلالا عسكريا محدودا جدا ولو اقتصر العرب في إفريقيا عن ذلك الاحتلال لاستغرقتهم جموع البربر في بضعة أجيال كما حدث لهم في مصر ولكان أثرهم في التمدن لا في الدم بيد أنه كان للغارة العظيمة الجديدة التي شنها العرب شأن آخر فلما حشر العرب جموعا كثيرة في إفريقيا حولوا فريقا كبيرا من البربر إلى عرب وتدفق العرب كالسيل على إفريقيا في أواصط القرن الحادي عشر أي في وقت كان البربر قد استردوا فيه استقلالهم تقريبا واستقروا بشمالها ودحروا البربر إلى جبال التل وإلى البقاع الجنوبية وقام بذلك الغزو أعراب الحجاز الذين كانوا يقطنون بمصر العليا في زمن الخلفاء الفاطميين والذين بلغ ما قاموا به من أعمال السلب والنهب مبلغا أصبحت الإقامة بها لا تطاق معه فعزم الخليفة المستنصر على الخلاص منهم بحضهم على بربر إفريقيا وإغرائهم بهم وكان الأمر غارة أمة لغارة عسكرية فقد ضاعن أولئك العرب رجالا وأولادا ونساء وقطاعا عن مصر وروا بعض علماء العرب أن عدد الضاعنين كان مليوناً وروى بعض آخر أن عددهم كان نحو مئتين وخمسين ألفاً والذي أراه أن الغارة الأولى لم تلبث أن ردفتها غارات كثيرة أخرى وتمت تلك الهجرة ببطء ولم يملأ العرب شمال إفريقيا إلا بالتدريج فقد جاوز العرب طرابلس الغرب بعد أن مكثوا بها سنتين وزحفوا خطوة خطوة وولجوا في الأودية جماعات على مهل واختلطوا بالسكان رويدا رويدا وزاد عددهم شيئا فشيئا وفرضوا بفضل كثرتهم على البربر عاداتهم ودينهم ولغتهم بعد بضعة أجيان ولم يتركوا لأمراء البربر سوى سلطة وهمية ولم يتفلت من نفوذهم غير القبائل التي دحرت إلى جبال التل وبعض البقاع الجنوبية ولم تؤد تلك الغارات إلى نتائج مدنية عمرانية ففي إفريقيا حافظ أعراب جزيرة العرب أولئك على جلفهم الذي هو نقيض كل ثقافة جدية وأخذت تلك الحضارة التي كادت تلمع تذوي بسرعة ولم يؤدي ما كان يقع بين القبائل من الفتن والفساد وما كان يقع بين الدويلات المستقلة المتناظرة من القتال إلى غير الانحطاط السريعة فلما ظهر الترك في القرن السادس عشر أمام الجزائر لم يصعب عليهم فتح شمال إفريقيا بسرعة ومراكش وحدها هي التي حافظت على استقلالها العربي حتى الوقت الحاضر ولكن مراكش لم تصن نفسها من الانحطاط الذي عم جميع ولاياتها شيئا فشيئا فقد أصاب الوهن مدينة فاس التي كانت منافسة لبغداد في القرن العاشر والتي روى مؤرخو العرب أن عدد نفوسها كان خمسمائة وأنها كانت تشتمل على ثمانمائة مسجد ومكتبة عامرة زاخرة بالمخطوطات اليونانية واللاتينية، واضحى سكان مراكش الذين قدر عددهم الآن بستة ملايين شخص أو سبعة ملايين شخص من مولدي العرب والبربر والزنوج. مباني العرب في شمال إفريقيا؟ لم تصب حضارة العرب في إفريقيا ما أصابته من الازدهار في مصر والأندلس، وكان للعرب في إفريقيا مع ذلك. مدن مهمة وبعض مبان ذات قيمة ولسيما في زمن الأغالبة وأنشأ العرب في إفريقيا مدنا كالقيروان وتونس وفاس وجددوا مدنا قديمة كتلمسان وبجاية والجزائر إلى آخره ولم تكن نظارة تلك المدن غير مؤقتة ولم يكن تنافس البربر وقلة استعدادهم للتمد وغارات أعراب العرب وفقدان المراكز المهمة كبغداد في المشرق والقاهرة في مصر مساعدا على تقدم الحضارة في إفريقيا ولا ينتظرن القارئ إذن بيانا عن مبان عربية مبتكرة ثمينة في إفريقيا الشمالية كالتي في الأندلس ومصر وسيرى القارئ في الفصل الذي خصصناه للبحث في تاريخ فن العمارة العربي أن عرب إفريقيا لم يوفقوا في فنهم للتحرر من النفوذ البيزنطي والآن نكتفي بذكر أهم مبان العرب الأثرية مختارين من مبانيهم الدينية ما سمح الدهر ببقائه في شمال إفريقيا كما صنعناه سابقا جامع القيروان أنشأ فاتح إفريقيا الشهير عقبة بن نافع مدينة القيروان وبنى فيها في سنة خمس وخمسين هجرية ستمائة وخمس وسبعين ميلادية جامعها الكبير المربع الذي جدد بناؤه عدة مرات فيما بعد سيما في سنة مائتين وخمس هجرية ثمانمائة وعشرين ميلادية والذي تعلوه قباب منخفضة ويحيط به سور وتشرف عليه مئذنة كبيرة مربعة عريضة القاعدة ذات ثلاث طبقات متفاوتة الاتساع وذاع طراز هذه المئذنة المربعة في إفريقيا الشمالية وكان شائعا في الأندلس على الأرجح ولجامع القيروان الكبير وآثارها الدينية الأخرى قيمة أثرية كبيرة مع ما من التجديد والترميم غير مرة كما نذكر ذلك في فصل آخر ولم تنشر صور هذه المباني التي لم يزرها الأوروبيون إلا في الزمن الأخير في أي كتاب حتى الآن ودفن عقبة بن نافع الذي أنشأ القيروان بالقرب من بسكرة ويعد مسجد سيد عقبة الذي يضم قبره أقدم المباني الإسلامية في إفريقيا ولهذا المسجد مئذنة مربعة مسجد سيدي أبي مدين في تلمسان كانت تلمسان عاصمة المغرب الأوسط فيما مضى وبني مسجدها في سنة 739 هجرية 1388 ميلادية وتم إنشاء المدرسة التابعة لهذا المسجد في سنة 747 هجرية وتعد هذه المدرسة من أهم المباني التي من نوعها في إفريقيا حتى الآن وكانت تدرس العلوم والتاريخ فيها أيام ارتقاء العرب ويمكن للقارئ أن يتمثل فن عمارتها من الصورة التي نشرناها في هذا الكتاب مساجد الجزائر تكاد مساجد الجزائر تكون عصرية ولذا فليس فيها ما يستحق البحث وأهم ما فيها مسجدها الجامع الكبير الذي أقيم في القرن العاشر من الميلاد والذي أصابته يد التغيير في مختلف الأزمنة فبنيت مئذنته المربعة في القرن الرابع عشر من الميلاد وليس في داخل هذا المسجد الجامع الكبير الذي كلس في الوقت الحاضر شيء من الزينة وتقوم أقواسه التي يستند إليها سقفه على أعمدة مربع وأنشئت هذه الأقواس المفرض كثير منها على شكل نعل الفرس ورسم البكارين ويحيط بأحد وجوه هذا المسجد الجامع الكبير رواق جميل مؤلف من أقواس محززة وصنعت هذه الأقواس على شكل نعل الفرس ورسم البكارين كالأقواس السابقة وتقوم هذه الأقواس على أعمدة من الرخام ويذكرنا ذلك الرواق الذي أقيم بعد بناء ذلك المسجد الكبير بزمن طويل بأعمدة رواقات القصر الداخلية في شبيليا وإذا ما استثنيت ذلك المسجد الجامع لم تر في الجزائر من المباني ما يجدر ذكره سوى المزار الذي يضم فات عبد الرحمن والمسمى باسمه والذي بني في القرن الخامس عشر من غير أن يكون على شيء من الإبداع مع هيفه مساجد مراكش يرى الإنسان في مراكش مساجد جميلة كثيرة ولسيما مسجد مولاي إدريس ومسجد القرويين في فاس ولهذا المسجد شهرة عظيمة في تلك الديار وهو يشتمل على مئتين وسبعين عمودا وستة عشر صحنا ويشتمل كل واحد من هذه الصحون على عشرين قوسا ولا يستطيع الأوروبي أن يدخله من غير أن يعرض نفسه للقتل وأقيم أكثر مساجد مراكش على طراز مساجد إفريقيا الشمالية وهي مثل هذا تمآذن مربع يندر نظيرها في مصر وعلى هذا الطراز رفعت في طنجة إذنة الجامع الكبير والتي ننشر صورة لها في هذا الكتاب فيمكن للقارئ أن يتمثل بها ما أقيم على طرازها ولا يرى في مراكش من المباني العربية المهمة سوى عدد قليل من المساجد وإنما يرى فيها من العادات والأزياء والمظاهر الشرقية ما يندر مثله في بلد آخر ويجب على من يرغب في اجتلاء حياة العرب في عصر الخلفاء أن يزورها ففيها يرى السائح ما لا يراه في بلاد الجزائر وسوريا المائلة إلى التفرنج خلا دمشق وإنني أنصح لرجال الفن أن يطوفوا في بلاد مراكش التي لا تصعب السياحة فيها والسائح المحب للفن الذي يقله القطار فيقطع فرنسا وإسبانيا في بضعة أيام ثم تستقله الباخرة من مالقة يصل إلى مدينة جبل طارق الإنجليزية الغبراء الكالحة ولا يأسف لبعد إنجلترا من هناك لما يراه بعد رحلة بحرية تدوم بضع ساعات من الفرق في مدينة طنجة المراكشية حيث يقضي العجب حقا ان مدينة جبل طارق عنوان الحياة المدنية العصرية وان مدينة طنجة ذات المساكن البيض والاهلين البلق والحكام الحزمة عنوان الحياة العربية منذ الف سنة وتثير مناظر مساجد مدينة طنجة العجيبة ومآذنها وابراجها المشرفة واسواق نخاستها ونسائها المتحجبات وعربها المدثرين بأبهى الملابس في السائح معظم جاء في رواية ألف ليلة وليلة كما لو وقع هذا بقدرة ساحر وتتجلى للسائح حقيقة تلك الرواية كلما سار في مدينة الطنجة القديمة التي تقول الأساطير إن هرقل بانيها فكانت شهيرة في عهد أمير المؤمنين هارون الرشيد أي في عهد هذا المعاصر الشهير للقيصر شارلمان الكبير